من الجزء التاسع والعشرين ومن اول سوره الجن وحتى ختام سوره المزمل يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت What? Oh, Oh! <laughs> The now the Oh my God. علينا القارغ الشيخ محمد رفعة ما تيسر من سورتي الجن والمتجمل ازاعة القرآن الكريم من القاهرة اخوة الايمان تنفصل الان عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية وموجات الاسم ويستمر ارسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 متر